إن الله عزيز حكيم إذ يغشكم النعاس أمناً منه وينزل عليكم من السماء وينزل عليكم من السماء ما به.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 اُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبْهُ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبْهُمْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذلك فاذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأجبار. وَمَن يُوَلِّهِنَّ يَوْمَ إِذْ دُبْرَهُ إلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ أَوْ مُتَحِيزًا إلَى فِئَةٍ إلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ أَوْ مُتَحِيزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَأَبْغَضَ بِمِنَ اللَّهِ فَقَدْ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 واتقوا فِتْنَةَ لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا اذ انت قليل مستضعفون في تَخَافُونَ تخافون ان يتخطفكم الناس تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وانيدكم بنصره ورزقكم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 اللّهِ الَّذِينَ كفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يتقون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 129. لا يحب الخائنين 120. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون 121. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله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 وَإِيَّكُم مِنْكُمِ مِئَةٌ يَغْلِبُ أَلْفَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِيَّكُم مِنْكُمِ مِئَةٌ يَغْلِبُ أَلْفَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَאَنَّهُمْ بَאَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ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 وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أوى ونصروا والذين أوى ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يحزر ولا يتهمن شيئا حتى يهاجر وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم الا على قوم بينكم وبينهم نفاق